أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذموا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُقْتَلِبٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكْ قتل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 وبالأسهار هم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي إِنَّمَا الْعَالَمُ بَرَكَاتٌ وَمَا تُعْلَمُهُمْ مِنْ عِلْمٍ أَلَّا يَعْلَمُهُمْ رَبُّكُمْ وَمَا تُعْلَمُهُمْ مِنْ عِلْمٍ أَلَّا يَعْلَمُهُمْ إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فارغ إلى فأوجت منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت وقالت أجوز عقيم قالوا كذا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 لِنُؤْسِلَ عَلَيْهِمْ شِجَارًا مِّنْ طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّ وتركنا فيها آتا للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أوسلناه إلى فزعون بسلطان مبين فتولى بركمه وقال ساحر وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إفقين لهم تمت اتَّوَعًا أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ أم الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كانوا قوما فَتَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٍ مُبِينٍ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَلِكَ مَا هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا ذنوا بأصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا.